دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ من السجن وجاء بكم من البدء من بعد أن نزو الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم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 وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ